الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكون قراءتنا في كتاب تذكرة السامر المتكلم لإمام الحافظ بدر الدين بالجماعة عليه رحمة الله فضل إقرأ من قوله وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها طيب حسبك هنا يبين لماذا جاءت النصوص مقدمة طلب العلم والتعليم على نوافل العبادات أي العبادات البدنية كالصلاة والصيام والتسبيح وقراءة القرآن وما شابه ذلك لماذا قدم طلب العلم والفقه في الدين على هذه الأمور فهنا يذكر عدة أسباب من أجلها قدم طلب العلم على العبادة المحظة وكما ننبه دائما لا يعني ذلك الاستخفاف أو الاستهانة بالعبادات هي مطلوبة لكن الكلام هنا أيهما أفضل كلاهما عمل فاضل ومطلوب لكن أيهما أفضل فقط وسأتي حث المؤلف على الالتزام بالعبادات فرائضها ونوافلها قدر مستطاع بالنسبة للنوافل وبالنسبة للفرائض لا شك أنها أيضا قدر المستطاع لكن لا يعذر أحد بتركها إلا من عذر فيذكر هنا أول سبب قال لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها وهذا ظاهر العلم يتعدى نفعه للناس وأما العبادة فلا يتعدى نفعها صاحبها في العادة وفي الغالب وقاعدة شرعية أن النفع المتعدي خير من النفع غير المتعدي وهذا يبين لكم حقيقة إسلامية كبرى وهي أن هذا الدين دين إيجابي ويريد الخير للجميع ولذلك قدم العمل ذا النفع المتعدي على النفع أو العمل الذي ليس له نفع متعدي وهذا من فضائل هذا الدين ومن خصائصه الشريفة فضل. النفع المتعدي خير من النفع غير المتعدي تفضل ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها هذا السبب الثاني قال ولأن العلم مصحح لغيره فالعبادة لا تصح إلا بعلم كما تعرفون أن شرط قبول العبادة أمران الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل أن تكون العبادة مخلصة لله سبحانه وتعالى فإن لم تكن مخلصة فإنها لا تكون مقبولة أنا أغنى الشركة يعني الشرك كما, كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرع أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع إذن لا يمكن أن تقبل العبادة بغير علم لم تكن بعلم موافقة للشرف فإنها لا تكون مقبولة فأصبح العلم محكماً على العبادة ولم تكن العبادة محكمة على العلم وهذا يبين ايضا شرف العلم على مطلق العبادة تفضل ولأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليس ذلك للمتعبدين نعم العلماء ورثة الأنبياء لأنهم هؤلاء الذين يبلغون الشرع والوحي والهدي والنور الذي جاء به الأنبياء فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم ورثة الأنبياء وهذا شرف لا يناله إلا العلماء العاملون المعلمون العلماء العاملون المعلمون فضل ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه نعم على العابد أن يطيع العالم لأنه أدرى بمراض الله سبحانه وتعالى بمحاب الله سبحانه وتعالى وليس على العالم أن يطيع العابد لأنه لأن العالم أعلم من العابد فهذا يبيض شرف العالم على العابد وشرف العلم على مطلق العبادة فضل ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها وهذا بين وظاهر في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث ذكر من ذلك إيش؟ علم ينتفع به فالعلم الذي ينتفع به هذا من خصائص العلماء وليس من خصائص العبات بل لو نظرت في بعض مشاهير العبات وقارنتهم بمن كان في زمنهم من العلماء تبين لك البون الشاسع في الفضيلة يعني مثلا سيأتي بعد قليل ذكر بشر الحافي بشر بن الحارث الحافي وهو كبار العباد من اهل بغداد المشهورين بالزهد والعباده والصلاح والورع في زمنه وقرينه كان الامام احمد في بغداد ايضا في نفس البلد وفي نفس العصر وفي نفس الاوان وبينهما صدقه وموده بين هذين الامامين بشير بن الحارث الحافي وهو من الزهاد والامام احمد بن حنبل من كبار العلماء وهو من الزهاد من ائمه الزهاد والعباده أيضا وقارن بين بشر الحافي على فضله وجلالته والإمام أحمد من جهة انتشار العلم والهدي والنور كم الذين استفادوا من علم الإمام أحمد إلى اليوم من كتابه المسند المليء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الذي طبق الآفاق وحسن معتقده الذي أصبح فيه قدوة للناس من بعده وقارن ببشر الحافي الذي نكاد, نكاد نكون نحن أصحاب الفضل عليه نحن الذي نذكره ونذكر فضائله وشمائله وأخلاقه وكذا لكن ليس هناك له شيء كثير من النفع المتعدي كما للإمام أحمد له نفع متعدي ولا شك والاقتداء بسيرته لكن ليس كالإمام أحمد الذي ضم إلى الاقتداء بسيرته علما ينتفع به ينتشر من بعده في الناس وهكذا يعني هذه المقارنة ولو طبقنا في غيره أيضا من العلماء يتبين الفرق الكبير حقيقة بين أثر العلماء وأجرهم الباقي بعد وفاتهم وبين غيرهم من العباد على فضلهم وعلى شرفهم وجلالتهم فضل ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة نعم في بقاء العلم والشريعة حفظ للدين فإنه لا بقاء لعابد بغير علم اصلا لا بقاء للعباد بغير علم كيف يعبد الله عز وجل العابد إذا لم يكن على بصيرة وعلى علم فبقاء العلماء بقاء للشريعة وبقاء للعباد نضيف حقيقة إلى, إلى هذه الأمور وهي ستة كما ترون لو عددتموها ورقمتموها تجدونها ستة أسباب لتقديم العلم والعلماء على العبادة والعباد نضيف إليها أيضا ثلاثة أسباب أخرى السبب السابع أن العلم سبب لزيادة العمل اصلا أن العلم سبب لزيادة العمل وبالتالي سبب لزيادة الإيمان كيف يكون العلم سبب لزيادة العمل؟ الآن كيف نعرف سنن النبي عليه الصلاة والسلام أليس بالعلم؟ يعني مثلا أقرب شيء الأذكار والأوراد التي كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عند قيامه عند قعوده عند دخول المسجد عند خروجه من المسجد عند أكله عند شربه عند هذه من يعرفها؟ يعرفها الجاهل أم العالم؟ العالم من الذي يميز بين صحيحها وضعيثها حتى يحسن الاقتداء؟ العالم أم الجاهل؟ العالم إلى غير ذلك من هيئة مثلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كيف كان يقوم الليل بكم ركع كان يقوم الليل متى يوتر ماذا كان يقول في وطره ماذا كان يقرأ في صلواته المفروضة والنوافل قد يشترك العالم العابد في معالم كلية يعني استحباب قراءة القرآن استحباب صلاة الليل لكن كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بدقة وبالتفصيل هذا لا يعرفه إلا العالم فيكون أقدر على العمل لأنه أدرى بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فالعلم كما ذكرنا سبب لزيادة العمل وبالتالي سبب لزيادة الإيمان فإن الإيمان يجيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية والتقصير في العمل الصالح السبب السابع الثامن إن شاء الله عليكم في الحساب مضبوطين يعني أنه سبب للثبات العلم سبب للثبات وعدم استزلال الشيطان وهذا أيضا من الأمور الظاهرة وامتلأت قصص أو كتب السلف بالقصص التي تحكي اخبار بعض العبات الذين عاش الواحد منهم ربما طوال عمره يعبد الله عز وجل ثم استزله الشيطان بمعصية واحدة فإذا به يقنطه من رحمة الله ويوئسه من رحمة الله فيستمر على العصيان ويختم له بخاتمة السوء نسأل الله عز وجل لناه لكم السلامة أما العالم فهو أدرى الناس بسعة رحمة الله عز وجل وأنه مهما أخطأ فإن رحمة الله أوسع من خطأه فإنه يبادر بالتوبة والاستغفار والإنابة ولا يأس من رحمة الله عز وجل ولا من روح الله عز وجل تعامل العالم مع زلات النفس الأمارة بالسوء ما تحث به نفسه الأمارة بالسوء وما يحث به الشيطان تعامله يكون أدعى للثبات ولليقين من, تعال من تعامل العابد بل قد يأتي الشيطان العابد من جهة عبادته وهو أن يصيبه بالغرور والعجب والفرح بالعبادة الفرح الذي يجعله يغتر بعبادته وهذا مقتل عظيم جدا قد يصيب العبات من أعظم ما قد يصيب العبات الذين خلو من العلم هو العجب والغرور بالعمل فإن المؤمن حال المؤمن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هذا الشأن المؤمن أنه إذا عمل العمل الصالح مع ذلك يخشى أن لا يقبله الله عز وجل منه فهو دائما في استزادة يعني هذا الشعور هو الذي يجعل المؤمن والعالم دائما في استزادة من العمل الصالح في استزادة من التقرب إلى الله عز وجل أما إذا أصيب بالعجب الغرور فإنه لن يبقى على حتى مستواه بل سيبتدئ بالهبوط والنزول والثبات على, على شأن واحد لا يمكن يعني هو إنسان إما في زيادة عمل وإيمان وإما في نقصان أما الثبات على درجة واحدة فهذا لا يكاد يحصل. الذي يحصل إما زيادة أو, أو نقصا فالمقصود أن من أسباب تقديم العلماء على العباد أن العلم سبب للثبات على الدين السبب التاسع أن العلم والعلماء من أعظم الناس أثرا في هداية الناس وبيان طريق رضا الله سبحانه وتعالى لهم غير قضية التعليم الذي سبق ذكرناه التعليم ذكره المؤلف لكن هنا أقصد الهداية والثبات على العبادة والثبات على الصلاح السابقة في ثباته هو نفسه الآن نتكلم في أثري في الثبات بنسبة لغيره من الناس وكلنا يذكر قصة ذلك الرجل الذي ذكر حديثه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فذهب لأحد العباد فقال هل لي من توبة؟ قال لا فأتم به, به المئة فلما ذهب لأحد العلماء ماذا قال له قال لك توبة مدام أنك في الحياه لم تصل لدرجة الغرغرة أي لحظة الموت فالله عز وجل يقبل, يقبل توبة الكافر وهو أعظم جرم الكفر فكيف بتوبة من سواه من أهل المعاصي فما دام أنك لم تصل إلى مرحلة الغرغرة التي يكشف فيها الحجاب ويرى الإنسان فيها الملائكة ويرى فيها خلاص انتقل للعالم الآخر يعتبر فما دام أنه لم يصل لهذه المرحلة فالتوبة مقبولة منه إذا كانت, صادقة إذا كانت صادقة والتوبة صادقة لا تحتاج إلا إلى ندم حقيقي على المعصية وعزم حقيقي على عدم المعاودة والسغفار لله عز وجل فالتوبة يعني ينظروا أثر العالم في هداية الناس وتثبيت الناس ودعوتهم إلى البقاء في ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحب الله سبحانه وتعالى الأسباب يعني لعل أي واحد منكم لو تأمل لأوجد أسبابا أخرى لتقديم العلماء على العبات وأعود وأقول المقصد هنا العلماء العالمين العاملين المعلمين ونقصد بالعباد هنا العباد الذين خلو عن العلم أما إذا ضم إلى العبادة علما هذا المطلوب هذا المطلوب لكن نتكلم عن العابد الذي قصر في العلم وأصبح مشغلا أو شغلته العبادة عن العلم وهو فاضل ويستحق التقدير والاحترام لكن العالم أفضل منه وأعلى درجة منه نعم تفضل إقرأ فصل وليعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم لا من طلبه بسوئنية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب طيب هنا يبين أن ما ذكره من فضل العلماء إنما يخص العلماء العاملين كما ذكرنا سابقاً والذين لهم في طلبهم للعلم وفي تعليمهم في تعلمهم وفي تعليمهم إخلاص نية لله سبحانه وتعالى أما من طلب العلم لنية سيئة كالرياء والسمعة فلا شك أنه لا يدخل في هذا الثناء بل هو داخل في الذنب والتحذير والبيان خطورة ما يأتي ثم ساق بعد ذلك المؤلف ثلاثة أحاديث لا يصح منها أو الذي يثبت منها هو الحديث الثالث فقط أما الحديث الأول والثاني فهما ضعيفان لذلك نكتفي بإقراءة الحديث الثالث وهو قوله وروية من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله اقرأه. وروية من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أخرجه أبو داود طيب يصح فيها عرضاً وغرضاً عرضاً من عراض الدنيا وهي الرواية ويصح غرضاً ايضا وأظنه ايضا قد ورد المقصود أن هذا الحديث في خلاف الراجح أنه حسن أخرجه لما أبو داود في سننه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى الحقيقة كل علم يبتغى به وجه الله كل علم يبتغى به وجه الله حتى الطب والهندسة والرياضيات وكل العلوم الكونية الطبيعية الأحياء كلها يبتغى به وجه الله لكن أحق العلوم التي ينبغي أن يبتغى بها وجه الله هي علوم الشريعة لماذا؟ لأنها إنما أنزلت وبينت للناس من أجل أن تقرب إلى الله عز وجل أصلا ليس لها منفعة مباشرة إلا ذلك نعم هي لا شك أنها تنفع في الدنيا والآخر وتحق ساعة الدارين لكنها لا بأسلوب مباشر ولا بطريق مباشر يعني الطب الأصل فيه أنه منفعة دنيوية. هذا الأصل فيه هندسة الأصل فيه ومنفعة الدنيوية ولذاك يتعلم المؤمن ولكافر لكن الشريعة الأصل فيها أنها منفعة أخروية وazeك لا يتعلمها في الأصل إلا المؤمن المسلم لأنه يريد بها وجه الله فهذا العلم هو أولى العلوم التي ينبغي أن لا تؤخذ إلا ب الله تعالى. إن كان كل العلوم ينبغي أن تؤخذ لوجه الله فعلم الشريعة أولى العلوم بذلك ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ذلك عندما قيد هذا العلم بقوله مما يبتغى به وجه الله تعالى أي علوم الشريعة فقال عليه الصلاة والسلام أن يبتغى علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً أو غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة لم يجد أرف الجنة أي رائحة الجنة وهذا كبقية نصوص الوعيد يعني ليس المقصود بذلك أنه كافر لا يدخل الجنة لكن مثل نصوص كثيرة جاءت في الكتاب والسنة تتوعد بدخول النار يعني أنه يستحق بهذا الذنب دخول النار قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنة وقد يعذبه في النار حتى إذا تطهر من هذا الذنب ومن غيره أدخله برحمته سبحانه وتعالى الجنة فليس المقصود بهذا الحديث أن من فعل ذلك يكون كافرا وإنما المقصود الوعيد وبيان أنه يستحق أن لا يجد عرف الجنة من فعل ذلك يستحق لو حسبه الله عز وجل بعدله لا يستحق أن لا يدخل الجنة إلا بعد أن يتطهر من هذا الذنب وإن عامله بفضله ورحمته سبحانه وتعالى فهذا شيء إليه سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرب فقد يكون داخل في المشيئة قد يغفر الله عز وجل له وقد لا يغفر سبحانه وتعالى له طيب يقرأ الحديث التالي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وذكر الثلاثة وفيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت لي قال عالم وقرأت لي قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أخرجه مسلم والنسائي نعم هذا الحديث الجليل العظيم حقيقة من أشد الأحاديث الدالة على خطورة التقصير في ملاحظة النفس في الإخلاص في الأعمال الصالحة فالحديث يذكر العالم والمجاهد والمتصدق وأنهم من أول من تسعر بهم النار أي من أهل التوحيد طبعا فالحاديث بما أن حديثنا هنا عن العالم اختصر المؤلف على ما يتعلق بالعالم فقط فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أول الناس يقضى عليه ومن قيامة هؤلاء الثلاثة أي هؤلاء الأصناف الثلاثة ليسوا أفراد ثلاثة يعني معينين وإنما أصناف وأنواع ثلاثة من الناس منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه هذا فيه تذكير للإنسان أن العلم الذي يتعلمه هو نعمة من الله عز وجل وليس بجهده ولا اجتهاده ولو لم يسر له الله عز وجل هذا العلم ويوفقه له لما تمكن من تعلم العلم فهو بذاته يستحق الحمد والشكر هذا العلم فكيف تتخذ ما أنعم الله به عليك سببا لغرب الله سبحانه وتعالى بترك الإخلاص لله سبحانه وتعالى يعني من, من أعظم النكران للجميل أن تستخدم نعمة المنعم في عصيانه تستخدم نعمة المنعم في عصيانه يعني لو أنا رجلا أعطاك مبلغا من المال عشرة ألاف درهم ولا ريال ولا دولار ولا فاستخدمت هذا المنعم المبلغ في إيذائه سأجرت شخص ليضربهم بنفس هذا المبلغ ألا يكون هذا قمة نكران الجميل؟ يعني لا يمكن أن يكون في نكران الجميل أكثر من هذا التصرف فكيف ينعم الله عز وجل عليك مثلاً بكل النعم ولذلك يقول بعض العبات يقول ما عصي الله إلا بنعمه أنت إذا ضربت من لا يسعق الضرب هذه اليد وذه قوة أليست نعمة الله؟ إذا نظرت إلى ما لا يحل لك ألم تنظر بنعمة البصر التي وهب الله لك إذا مشيت إلى ما لا يحل لك ألم تستخدم نعمة القدرة على المشي التي هيب من الله عز وجل فهذا قمة النكران والله لولا حلم الله لاستحق كل عاص أعظم عقوبة على كل معصي لكن وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى فالمقصود أن العلم من أعظم الأمور التي ينبغي أن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى يؤتى بهذا الرجل ويعرف هذه النعم فلا يرعوي من شبع على شيء شاب عليه حتى وهو أمام الله يكتب. حتى وهو أمام ربه يكذب يقول تعلمت العلم وعلمته فيك وهو كاذب فيقول له الله عز وجل كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى تعلمت ليقال عالم قال الناس عنك عالم تعلمت ليقال قارئ قال الناس عنك قارئ الثواب الذي أردته حصل لك لكن العقوبة التي تستحقها الآن جاء وقت جزائك عليها قال فسحب على وجهه حتى ألخي في النار نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الإخلاص وأن يجيرنا من عذابه ومن سخطه إنه سميع قريب مجيب أتمم وعن حماد بن سلمة قال من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به نعم حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة من أتباع التابعين توفي سنة سبع وستين ومئة للهجرة إمام كبير جدا حقيقة أحد رؤوس السنة النبوية أو ممن يعتبر ممن تدور عليهم السنة النبوية ولو فقدنا حديثه ورواياته فقدنا قدرا كبيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإمام الكبير قدوة يقول من طلب الحديث لغير الله تعالى موكر به أي استحق أن تكون خاتمته خاتمة سوء استحق أن يمكر الله عز وجل به جزاء له لأن الحديث كما ذكرنا سابقا الحديث النبوي طبعا مقصد هنا وهي السنة النبوية هي من علوم التي ينبغي أن لا تأخذ إلا لوجه الله تعالى فإذا أخذها الإنسان لغير وجه الله استحق أن يمكر الله عز وجل به فضل وعن بشر قال أوحى الله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي نعم بشر هو بشر من الحافي الذي ذكرناه سابقا أحد زهاد بغداد المشهورين متوفى سنة 27 ومئتين للهجرة يحكي كلاما عن نبي الله داود فهو من الإسرائيليات التي رفع نبينا عليه الصلاة والسلام الحرج بالتحديث بها لأنه ليس في شرعنا ما يدل على كذبه فهو مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج لأنه إنما يورد من جهة العظة والاعتبار وليس فيه إضافة حكم على الشريعة أو بيان حكم شرعي أو ما شابه ذلك وإنما يقال لأخذ العظة والاعتبار والحكم ظالت المؤمن أنه وجدها أخذها يقول اوحى الله الى داوود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي اولئك قطاع الطريق عن عبادي على عباده العالم المفتون هو العالم الذي لا يعمل بعلمه هو العالم الذي لا يعمل بعلمه بل يخالف علمه سواء بارتكاب المحرمات أو بعدم اخلاص النيه وطلب العلم لغير وجه الله تعالى فهؤلاء في الحقيقة هم قطاعوا الطرق لماذا؟ لأنهم أولاً فتنه اثنة للناس لا شك أن كل مؤمن إذا سمع بعالم ارتكب خطأاً يستعظمه منه أليس كذلك؟ لأن العلماء محل قدوة فإذا وقعت منهم المعصية أو وقع منهم الخطأ يستعظم الناس منهم هذا الأمر فكيف إذا كانت أو كان الوقوع في المعاصي ليس مجرد زله وإنما هو من شأن هذا الرجل أنه يرتكب المعاصي والمبقات والمحرمات لا شك أنه يكون من أعظم الناس فتنة على الناس من أعظم الناس فتنة على الناس فيكونون كقطاع الطريق يعني بدل أن يكونوا قدوة للناس وسبيلا للناس إلى الله عز وجل يصبحون سببا لصد الناس عن الله عز وجل وعن سبيل الله عز وجل والذي يصد الناس عن سبيل الله هو قطع الطريق هو قاطع الطريق قاطع الطريق الذي يمنعك من وصول إلى غايتك كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه ويعص الله عز وجل مع كونه معروفا بالعلم فإنه يقطع الطريق بين الناس وبين رضا الله سبحانه وتعالى الباب الثاني الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في آدابه في نفسه وهو اثنى عشر نوعا النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون وقال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ومن ذلك دوام السكينه والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع ومما كتب مالك إلى الرشيد إذا علمت علماً فليرى عليك علمه وسكينته وسمته ووقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلمة وتعلموا له السكينة والوقار وعن السلف حق العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويخترس من نفسه ويقف على ما الصواب ويقف عما أشكل عليه ويقف عما أشكل عليه هذا خطى مطبعي الصواب يقف عما أشكل عليه طيب يذكر هنا أنه سيبدأ بالباب الثاني وهو آداب العالم في نفسه ومرعاة طالبه ودرسه يبدأ بآداب العالم ويذكر أنه سيقسمه إلى ثلاثة فصول الفصل الأول منها في آدابه في نفسه وهذا الفصل سيقسمه إلى 12 نوعا النوع الأول أنه ينبغي العالم أن يكون دائما مراقبة لله عز وجل والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وشكناته لا شك أن العالم هو أولى الناس بخوف الله عز وجل وبدوام خوف الله عز وجل هذا مطلوب من كل أحد أن يكون متقيا لله عز وجل في كل وقت لكن العلماء أولى الناس بأن يكونوا كذلك لأنهم قدوة ولأنهم أدرى بأحكام الله عز وجل وبشرع الله عز وجل وبالله وعمله فكانوا أحق الناس بأن يكونوا أكثر الناس مداومة على مراقبة الله عز وجل وخوفه ثم بيّن أنهم مخاطبون بذلك لأنهم استودعوا العلم الشرعي وأورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولا شك أن العلم أمانة والعلم الشرعي من أعظم الأمانة ومن أعظم الخيانة أن تخالف العلم الذي علمته والذي وهبك الله عز وجل إياه والذي أمرك بخشة الله عز وجل فهذا من أعظم الخيانة ثم أورد قول الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله طبعا هي الآية إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بما استحفظوا من كتاب الله فهي جاءت لبيان أن شأن الذين استحفظوا كتاب الله عز وجل أن يكونوا عليه شهداء أي كانوا يعني الذين حفظوا وعلموا كتاب الله عز وجل أن يكونوا عليه شهداء أي قائمين به بالقسط علما وتعليما وعملا ثم يقول الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشهروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تقدموا الدنيا على الآخرة بل قدموا الآخرة على الدنيا ثم ورد قول الشافعي وهو قول جليل يقول ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع وهذا مهم جدا فالعلم ليس هو بكثرة المحفوظ. وإنما العلم بالفقه في الدين والعمل بما علمت وإلا كما ذكرنا سابقا كم من حافظ؟ للقرآن لا يعرف معنى ما حفظ وبالتالي لا يستطيع أن يعمل بما حفظ ورب رجل أقل منه حفظا لكتاب الله أعلم منه بكتاب الله ونحن نعرف أن كتاب الله يحفظه حتى الصبيان الصغار لكن هل كل من حفظ القرآن علم وفقه ما في القرآن بل الواقع أن العكس هو الصحيح أنه ما أقل من فقه القرآن ممن يحفظ القرآن فضلا عن لا يحفظ أقرأ. فالعلم ليس ما حفظ وإنما هو ما نفع بالفقه والعمل بالفقه في الدين والعمل وروي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عبارة شهيرة يتناقله العلماء وهي قوله ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية أي خشية الله سبحانه وتعالى ثم أورد عبارة الإمام مالك التي كتبها إلى الرشيد إذا علمت علما فليرى عليك علامه أي أثر فليرى عليك علامه أي أثر وسكينته وسمته وقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء وراثة الأنبياء وكان يقول السلف كان الرجل يطلب الحديث فلا يمكث حتى يرى أثره عليه يعني من حين أن يبتدأ بطلب العلم وطلب السنة النبوية حتى الذي لا يعرف أنه ذهب لطلب طلب العلم يلاحظ تغيرا عليه يلاحظ تغير عليه في ممشاه في مقعده في كلامه في أدبه في حسن سمته ووقاره بمجرد أن يذهب إلى طلب العلم وجاء في سيرة سفيان الثوري أن أمه وكانت عاقلة كانت تغزل يعني تكسب المال من الغزل فكانت تعطي ابنها كل يوم درهم ليذهب لطلب العلم سفيان الثوري الإمام سفيان بن سعيد الثوري الذي أصبح من أئمة الدين أمير المؤمنين في الحديث والفقر من كبار أئمة الدنيا وكان له مذهب متبع بالمناسبة لمدة مئتي سنة له مذهب كمالك وأبي حنيفة والشافعي يقال لأتباعه الثوريون هذا الإمام الجبل الفحل كانت أمه تعطيه وهو صغير كل يوم درهم وكانت تقول له اذهب لطلب العلم فإن وجدت أثره عليك فسأستمر في إعطائك الدراهم وإن وجدت أنك لا تجد أثره على قلبك وعلى عملك فسأقطع عنك العطاء كانت عاقلة تعرف أن الغرض من العلم ما هو العمل فإذا لم يستفد دقوة وخشية لله عز وجل فما فائدة هذا المال ليتنا نتأدى بهذا الأدب مع أبنائنا مع إخواني الصغار مع من نعوله أن نعرفهم أن العلم إنما يطلب من أجل العمل لا يكون فقط غرضي يوم يجيب لي الشهادة كم هي الدرجات فقط يهمني فقط أنه ينجح نجح باجتهاده ولا بغش هذا ما يهم جاب الدرجة باجتهاده ولا بغش هذا ما يهم بل يعني الصالح منا في بعض الأحيان يكون يهتم أن يكون نجح بجدارة لكن لا يهتم أن يكون له أثر في حياته وفي عمله لا ينبغي أن يكون هذا يعني موقفنا أو هدفنا مع أبنائنا لا يكون هدفنا في تربية أبنائنا مجرد فقط أن نغذيهم أن نلبسهم أن نعلمهم من أجل الوظيفة بل نقول لهم هذا يعني عندما نذهب به للمدرسة نقول له تريد أن تكون مالك عمل تريد أن تكون عاطل ما تريد يكون لك مستقبل فأغذيه بأن الغرض من طلب العلم فقط هو الدنيا لا بأس أن أذكره بأثر طلب العلم عليه في حياته الدنيا هذا لا بأس به ليس أمرا مذموما لكن ينبغي أن تكر دائما عليه أن الغرض الأسمى هو رضا الله سبحانه وتعالى نصرة الدين أن تكون جنديا من جنود الإسلام أن تعين هذه الأمة سواء في الطب في الهندسة في الشريعة في أي علم العلوم أن تقوم بفرض كفائي لك أجر يستحضر دائما أن تعلمه عبادة وأن عمله بعلمه بعد ذلك هو أيضاً عبادة إذا استحضرنا هذا المعنى كيف؟ ولا شك والتعليم إذا أصبح أهلاً للتعليم كذلك أنه يكون أيضاً هو عباده ولوجه الله سبحانه وتعالى فالمقصود أن هذا هدف مهم جدا ينبغي أن لا نغفل عنه في تربيتنا وتعليمنا لأبنائنا ثم أورد أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أثر صحيح بمجموع طرقه قال تعلموا العلمة وتعلموا له السكينة والوقار العلم يحتاج أن تتعلم له أيضا السكينة والوقار ومناسبة ليس السكينة والوقار هي العبوس أن يكون الإنسان عبوسا قم طريرا ليس هذه السكينة والوقار النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم بل ما كادر إلا وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام وكان يتمازح أصحابه في مجلس وهم أعظم الناس سكينة ووقاراً ويسمع كلامهم ويتبسم ويذكرون أمر الجاهلية يعني قصصهم التي كانوا يفعلونها المضحكة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية فإذ يسمعهم ويخالطهم ويسمعهم ويتبسم ويضحك معهم عليه الصلاة والسلام فليس الوقار هو ترك المزاح النبي كان يمزح عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقول إلا حق وقصصه في المزاح مشهورة جدا. كان يداعب نساءه وأهله وأطفال الصغار عندما مر بالطفل الصغير يا أبا عمير ما فعله أنه غير يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة التي فيها شيء من الترويح للنفس وإجمام النفس ولا يعرض ذلك الوقار المهم أن تضحك في مكان الضحك أن تبتسم في مكان الابتسام أن تبكي في مكان البكاء من خشية الله عز وجل أو لمصاب أصابك هذا, هذا هو الوقار أما أن تضحك في وقت الجد وتكون جادا في وقت الهزل فهذا ليس من الوقار ليس من الوقار في شيء لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث أنزل كل شيء في منزلته تكون من أهل الوقار بعض الناس وبعض طلبة العمي يظن الوقار أنه لا يترى الابتسام في وجهه هذا ليس بصحيح تبسمك في وجه أخيك صدقا ينبغي أن تكون الابتسامة دائما مرتسمة في وجوهنا يقول الجريد مع عبد الله البجلي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام طيب أو قبلها يقول وعن السلف حق على العالم أن يتواضع في سره وعلانته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه أما التواضع في السر والعلن حقيقة هذه نصيحة أيضا ذهبية وتسحق الوقوف عندها يا أخوان الأخلاق لا تكون بمجرد إظهار الخلق وإنما محاولة أن يكون طبعا في النفس يعني بعض الأحيان تجد بعض الناس على ذكر التواضع تجد فيه شيء من مباسطة الفقراء والمساكين فتظنه متواضعا متى يظهر بخلاف ذلك؟ خليه يحصل أي احتكاك أي شيء من هضمه لنفسه فإذا به ينقلب مارد يطالب عن حقوقه ويعني ما كأنه ذلك المتواضع الذي كنت تظن أنه متواضع أو بعضهم يتواضع يعني طبعا من أجل أن يقول يقال عنه أنه متواضع فقط يعني التفاهي والتباهي والتفاخر وكم من رجل يقول أعوذ بالله من أنا وقوله هذا يقول عوذ بالله منك هو يقول وهو في قمة الافتخار والفخر ليس هذا هو التواضع التواضع لابد بد أن يكون صادر من القلب من النفس أن ترى أنك لست خيرا من غيرك دائما تحاول أن ترى في غيرك ما هو ليس فيك الحسن الذي ليس في غيرك تستشعر دائما وكل من رأى عرف نقص نفسه سيجد في غيره من المحاسن والفضائل ما ليست فيه دائماً عالج قلبك بهذا الأمر أن ترى النقص الذي فيك والمحاسن التي عند غيرك التي تفقدها بهذه الصورة لا يعرف الكبر وخلاف التواضع إلى قلبك سبيلاً بإذن الله تعالى إذا وفقت من الله سبحانه وتعالى فلابد أن يكون التواضع في السر والعلن وكما قال الشاعر الجاهل عقلاء كانوا يقول ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعلمي قد يتظاهر الإنسان بخلق معين لكن لأنه ليس هو حقيقة ما في قلبه في أي موقف احتكاك مباشرة تظهر الحقائق على صورتها الحقيقية والكاملة ثم يقول ويحترس من نفسه أي يحترس من نفسه الأمارة بالسوء الذي قد تدعوه إلى مخالفة أمر الله عز وجل وعلى الانتصار للنفس وعلى مراعاة حظوظها يقول ويقف عما أشكل عليه الأمر الذي لا يعرفه العلم بحر لا يدعي أحد أبدا أنه سوعب العلم كما يقول العلماء من أعلم الناس بالله وبأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول وقل رب زدني علم يعني أنه ما زال في حاجة للعلم إذا كان أعلم الناس بالله وبأمره مأمور أن يلجأ متضرعا إلى الله عز وجل سائل لله عز وجل أن يزيدهم من العلم فما بالك بمن سواه فإذا كان أمر لا تعرف قل لا أدري كما يروى ويذكر في الخبر عن علي بن أبي طالب أنه مرة قال ما أهناها ما أبردها ما أحلاها قالوا ما هي يا أمير المؤمنين قال إذا سئلت عما لا أعلم أقول لا أدري لطيفة وجميلة وحلوه وباردة أنت أنظر للشخص الذي لم يعتد أن يقول لا أدري لم يعود لسانه على هذه الكلمة الجميلة الحلوة الباردة لطيفة تجد إذا سئل عن شيء لا يعرفه يحمر وجهه ويخفق قلبه ويبتدي ما يدري كيف يحتال على السائل حتى لا يظهر جهله كيف يذهب, يذهب به يمينا شمالا يعني يقع في حرج كبير جدا جدا ثم يجيبه بجوابه ويخشى أن يفتضح عنه خطأ يعرف أنه تكلم بجهل لو كان يقول لا أدري كان قال لا أدري وارتاح وانتهينا خلص انتهى الفصل هذا من المسرحية الثقيلة الدم وأصبح يعني بالعكس أمر سهل لا أدري بالكثير يقول للسائل إذا كان في فرصة للقاء أبحث لك عن الجواب وأتيك به والحمد لله رب العالمين فكلمة لا أدري كلمة مهمة جدا يجب أن يعتادها الإنسان يعتادها يعود نفسه والله بعض الصالحين أعرف يعني أحد الصالحين من كثرة ما عود نفسه كلمة لا أدري يكاد يقول لا أدري فيما يدري يعني تسابق كلمة لا أدري لسانه ثم بعد ما يقول لا أدري ثم يتكلم بكلام إذا به العلم الصراح المحض الذي لو كان غيره يعرفه لتباهى بعلمه وبذكره لكنه لما عود نفسه وكلمة لا أدري واستسهلها واستساغها أصبح تسبق على لسانه ويقولها مرات تواضعا المقصود أن هذا الأدب أدب مهم جدا الذي لا تعرفه قف عنده ولا تتكلم أحل إلى غيرك يا أخي ولا تتكلم بغير علم لا شك لا عالم ولا جهل لا شك صحيح يقرأي شخص الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف فلا يذله, فلا, ي... فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره قال الزهري هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة وقد أحسن القائل أبو شجاع الجرجاني ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما حسبك يتكلم هنا عن مهاجب صيانة العلماء لحق العلم الذي حملوه ومن حق العلم هذا الشيء الشريف العظيم الجليل أن يجل وأن يشرف وأن يقدر وأن يحترم فلا يرمى ويلقى لمن لا يقدره ولا يعرف قيمته فعلى العالم أن يصون العلم من الأطماع الدنيوية لا يجعل علمه سببا لنيل أطماعه الدنيوية فيتقرب به إلى الحكام والملوك ويذهب به إليهم بحجة أن يعلمهم وهم لا يريدون أن يتعلموا أصلا ولو كانوا يريدون أن يتعلموا كان الأمر هين لكن هم معرضون عنه أصلا لا يلقونه بالا فيذهب إليهم ويتمسح بأعتابهم من أجل أن يسمحوا له فيدخل عليهم ليقول لهم كلمة ربما ضرتهم أكثر مما نفعتهم هذا خطأ ولا شك وكما ذكر هنا عليهم سأتي قيد معين لجواز هذا الأمر بقيد معين يعني لا نظم من يفعل ذلك مطلقا لكن من ذهب لغرض لغرض الطمع في الدنيا ولمن لا يقدر العلم هذا هو الملوم وإذا لم يكن هناك مصالح تفوق مفسدة الذهاب هذا هو الملوم لكن إذا كان في مصالح تفوق مفسدة الذهاب إلى المتعلم فلا شك أن المصلحة تقدم هنا على مفسدة الذهاب يقول هنا عن إمام الزهري, الزهري هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم وسيأتي بعد. قليل يعني قيد معين والكلمة الشهيرة العلم يؤتى ولا يأتي وهذا لا شك أنه صحي لكن الحقيقة أريد أن ننبه الأمر أن هناك فرق بين الدعوة والتعليم الدعوة أمر مختلف هي صورة من صور التعليم ولا شك الدعوة والوعظ صورة من صور التعليم لكن الداعية ينبغي عليها أن يطرق أبواب الناس ويذهب إليهم الدعوة وتبليغ الشرع وتبليغ حقائق الدين الكبرى هذه حقيقة ينبغي لو لم يأتي الناس أن تذهب إلى الناس وهذا واقع الأنبياء والرسل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس في بيته ويطلب للناس يأتون يأتوه وأنما كان يذهب إلى قريش في نواديها ويأتي إليهم في كل مكان ويدور على القبائل ويطلع طلع إلى الطائف ليبلغ دعوة الله عز وجل وهاجر إلى المدينة وأرسل الكتب والرسل ليعلم الناس دين الله عز وجل هذا شأن الأنبياء والرسل فالدعوة غير التعليم التعليم أمر مختلف وهو أمر إضافي وهي معرفة الدقائق وتفاصيل أحكام الشريعة هذه في الحقيقة لو ذهبت أنت إلى من لا يرغب ومن لا يريد لن ينتفع لن ينتفع أصلاً هي تحتاج شخص راغب في طلب العلم وفي سماعه ليستفيد أما تبليغ الدعوة وإدخال الناس في الدين أحكام الدين الكبرى يعني أركان الإسلام وكيف يعبد الله عز وجل كيف يكون مؤمناً كيف يكون مسلما هذه لو لم يأتي الناس وجب عليك أن تذهب إلى الناس وأن تبلغهم شرع الله عز وجل فيجب أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام التعليم ثم أورد هذه الأبيئات الشهيرة وهي أبيئات شهيرة جداً وقائلها ليس أبا شجاع كما سماها المؤلف وإنما أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني وهي مشهور أبيئات شهيرة جدا ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني له كتاب في الادب مشهور من يعرفه له كتاب مشهور جدا في الادب ابو الحسن الجرجاني ابو القاضي ابو الحسن الجرجاني كيف لا طيب في عالم اخر قريب منه الجرجاني عبد القاهر الجرجاني ايش له كتاب القاهر الجرجاني دلائل العجاز وأسرار البلاغة له كتابا هذا العالم له كتاب آخر مشهور هو كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه كتاب من أجل كتب النقد الأدبي الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني له هذه الأبيات الشهيرة التي يقول في في مقدمتها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موكب الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم إلى أن قال الأبيات التي ذكر هنا المؤلف ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم ولو أن أهل العلم حقيقة هذا البيت مؤثر جدا ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم في بيت اخر متمم لهذا المعنى له يقول ولكن أهانوه ولكن اهانوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم ولكن اهانوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم هذه الابيات جليله حقيقه وحفظناها من الصغار حقيقة وينبغي أن يحفظها ونحفظها أبناءنا دائما لأنها بالفعل تبين أنه على العالم أن يصون العلم عن أن يصون العلم عن أطمع الدنيا فضل فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله على مفسدة بذله أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث طيب يقول هذا النهي الذي سبق ذكره من أن لا يذهب العلماء إلى الحكام والسلاطين والملوك الذين لا يلتفتوا إليهم قال هذا قد تكون هناك حاجة أو ضرورة تبيح لهم أن يفعلوا ذلك وضابط ذلك في الحق فهو المصلحة والمفسدة إن كانت مصلحة ذهاب العالم إلى الحاكم أو إلى غيره يعني أن يذهب بعلمه إلى من لم يأتي إليه إذا كانت مصلحة ذلك أعظم من مصلحة صيانة العلم وقدم المصلحة الأعظم وإذا كانت مفسدة عدم ذهابه أعظم من مفسدة ذهابه ذهب وقدم المفسدة الأخف فما ذلك وضابطه هو المصلحة والمفسدة مثال لماذا؟ للمصلحة الأعظم يعني مثلا إذا تعرف أو يغلب على ظنك أنك لو ذهبت لهذا الحاكم أنه سينتصح سينتصح يغلب على ظنك ذلك لا... أي لا لا هو <تصفيق> النية هو لو جلسوا الناس أتوه إلى مكانه وهو نية سيئة أطماع الدنيا ما نفعه ذلك شيئا يعني نتجاوز مسألة النية ولذلك أنا وضعت الآن هذا الضابط لتعرفوا بالفعل مناط الحكم في هذه المسألة قضية النية هو لو جلس في بيته والناس جاءوه وهو نيته أطماع الدنيا ما نفعه ذلك شيئا فقضية النية هذه انتهنا منها لا بد يكون مخلص النية لكن مع إخلاص النيه هل العمل صواب أو ليس بصواب هذا مرجع للمصلحة والمفسدة قد يخلص النيه ويذهب للحاكم لكن يكون عمله خطأ إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته وقد يخلص النيه ويذهب ويكون عمله صواب إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته فالمقصود هو المفسده والمصلحة كلما عظمت المصلحة وقلت مفسده الذهاب كلما قدمت المصلحة الكبرى على المفسد الأخف ثم ذكر أيضاً صورة أخرى طبعاً هنا ضرب مثل ببعض العلماء الذين دخلوا على الحكام الأمراء ونصحوهم وكذا ولا ذمهم أحد كما ذكر هناك الزهري والشافعي الزهري كان من جلساء خلفاء بني أمية وانتفعوا به كثيرا ودونوا السنة التي كانت عنده وكانوا ناصحهم ويبين لهم فلم يذمه أحد من علماء بذلك وكان له مكانه وجلاله وقدر والإمام الشافعي كذلك دخل على هارون الرشيد أبو يوسف القاضي الحنفي إمام الحنفية كان من جلساء هارون الرشيد واستكتبه هارون الرشيد كتابه الخراج كتاب المطبوع طلب من, من أبي يوسف القاضي أن يبين له طريقة صرف أموال الدولة وطريقة تحصيلها فكتب له كتاب الخراج وكان من جلسائه المقربين أبو يوسف القاضي من جلساء هارون الرشيد وكذلك علماء كثر سفيان من العينة كما يأتي أيضا كان أحد جلساء أمير مكة وغيرهم كثر لكن المقصود أنهم لابد أن يكون بنية حسنة وأن يكون مصالح ذلك أكثر من مفاسده وعلى كل حال في الحقيقة إخوان العلماء تبقية البشر هم من البشر ليسوا سواء فهناك عالم يستطيع أن يخالط أهل الدنيا وأن ينجوا من فتنتهم قدر مستطاعوا وأن تكون مصالح مخالطته أكثر من مفاسدي, مفاسدي. وهناك علم لا يستطيع لا يستطيع طبيعته لا يستطيع كما أن الناس منهم الغضوب ومنهم الحليم ومنهم الصبور ومنهم الجزوع ومنهم الكريم ومنهم البخيل ومنهم الجبان ومنهم الشجاع كذلك العلماء كل هذه الصفات موجودة في العلماء فمنهم الحليم الصبور الذي يستطيع أن يتعامل المو... مع مثل هؤلاء الحكام وال... يستطيع أن يأخذ مسألة بروية وبهدوء ومنهم من يغضب حتى يتفجر ولا يستطيع أن يمسك عصابه كما نقول فهذا على خير وهذا على خير مدام هذا يتق الله عز وجل بفعلي فهو على خير فلا نلوم من دخل على الأمراء مدام غرضه حسن ومصالح دخوله أعظم ولا نلوم من اعتزل مدام أنه هذه قدرته ما يستطيع كل على ثغرة وكل يؤدي دورا يسره الله عز وجل فلا نلوم هذا ولا نلوم ذاك يعني حتى أن الإمام أحمد قارن في مرة من مرات بين إمامين كبيرين يعني ابتدت بالقصة أو كان ممكن من المصلحة ألا أذكرها بين ابن أبي ذئب والإمام مالك كلاهما كان يدخل على الحكام لكن إمام مالك كان رجل هادئ ما كان يصرح بالإنكار في كل مجلس ابن أبي ذئب كان كالسيف حتى أنه في مرة من مرات دخل على أبي جعفر منصور يناصحه يقول الجلوس صلنا نرفع ثيابنا ننتظر للسيف يعني يقول صادو إنه تتسخ ثيابنا بدمه من شدة كلام ابن أبي, سي... ابن أبي ذيب أما الإمام مالك فكان هادئ في نصحه لم يكن بهذه الصورة هل يستطيع أحدا يذم الإمام مالك بذلك ما زال مالك النجم إمام من الدنيا ولا يستطيع أحد يذم ابن أبي ذئب أيضا بأن يقول والله متهور أو كذا أو كذا سفيان الثوري هذا ذكرناه قبل قليل كان شديد أيضا على الملوك والحكام حتى اختبأ من أبي جعفر منصور وكان مطلوب للقتل ولم ينجو من, من أبي جعفر منصور حتى مات أبو جعفر منصور فلما مات ظهر أبو جعفر منصور سفيان الثوري فالمقصود كل على خير هؤلاء شف... مرت الآن قرون على سير هؤلاء العلماء هل في أحد يقدح في السوفيان الثوري أو يقدح في أبي يوسف أو في مالك أو في الشافعي أو في فلان أو فلان كلهما إما كبار وكله خدم الدين وكل اجتهد حسب ما يسر الله عز وجل له فهذا منهج صحيح وهذا منهج صحيح ولا نطالب الناس أن يكونوا سواء لا نطالب عبد الله بن مسعود أن يكون مثل خاد بن وليد خاد بن وليد سيف من سوف الله عبد الله بن رجل ضئيل صغير الحجم لا يمكن أن يكون خائد من قواد الجيوش أبدا لكنه فقيه من فقه الأمة ولم يمكن تطالب خادم وليدا يكون فقيه كبير مسعود ينشئ مدرسة في الفقه في الكوفة هذا على باب وهذا على باب هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فما بالك بمن جاء بعدهم طيب ثم ذكر أيضا سبب آخر لأن يأتي العالم بعلمه للناس قال إذا كان المأتي إليه من أهل الفضل فكونك تأتي بعلمك لذوي الفضل من أهل الزهد والصلاح أو لأهل العلم هذا أيضا لا بأس به بل أمر محبوب وجيد ويدل على التواضع وضرب أمثلة قال كان سبيان يمشي إلى إبراهيم الأدهم إبراهيم الأدهم أحد كبار الزهات معروف من كبار الزهات ويفيده وكان أبو عبيد وابو عبيد القاسم من السلام حد كبار إمة الحديث واللغة والقراءات هذا الإمام متفنن إمام كبير جدا والفقه فهو من أوائل من ألف في القراءات أبو عبيد القاسم من السلام وله كتاب غريب الحديث والغريب المصنف غريب الحديث في غريب الحديث النبوي يعني الألفاظ غريب في الحديث النبوي والغريب المصنف من أقدم المعاجب اللغوية كتابان وله قلنا في القراءات والحديث إمام في القراءات والحديث واللغة ذكرنا هذه الثلاثة كلها والفقه هو كان يعني متأثر بالإمام الشافعي لكن له يعني استدلالاته واستنباطاته الخاصة له قصة يعني هنا أشار فقط لقصته وهو أن أحد كبار الأمراء اسمه عبد الله بن طاهر كان واليا لخرسان ومن الولات الصلحاء كان واليا صالحا عالما محبا للعلم لما ورد إلى بغداد أحب أن يأتيه أبو عبيد القاسم السلام وقلت أنه أحد كبار علماته في ساتة 24 ومئتين للهجرة أحب أن يأتيه من أجل أن يحدثه بكتاب غريب الحديث أن يسمعه كتابه الذي ألفه ومن أجل كتب غريب الحديث ومن أوائل كتب غريب الحديث وهو أول كتاب وصلنا في غريب, غريب الحديث الكتب لقبله وفقدت أن يحدثه بهذا الكتاب فرفض بعده بيوم أو يومين جاء علي المديني من البصرة إلى بغداد فطلب من أبي عبيد أن يذهب إليه ليحدثه بكتاب غريب الحديث فذهب إلى علي المديني السبب ان علي مديني إمام من الإمة له قدره وله جلالته يسحق أن يؤتى إليه أما ذاك فرأى أنه إما يأتي لمجلس التحديث يعني يطالب الأمير يقول له إما أن تأتي إليه أما أنا لا آتي إليك هذا حصل كذلك لإمام البخاري الإمام البخاري لما ابتلي في أواخر عمره بفتنة مشهورة جدا أتهم فيها ظلما وزورا وأوذي أذى عظيما شف إمام كبير مثل بخاري يموت مظلوما يموت منبوذا هذا الإمام الذي ما خدم الإسلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحدا مثله أصح كتاب بعد كتاب الله ما هو صحيحة بخاري هذا الإمام أوذي أذى شديد لا ليس من أمراء وإنما من العلماء علماء تحاسد علماء آذاه آذا شديدا حتى ترك الناس وخرج بعد أن أوذي من العلماء فخرج من نيسابور في قصة مؤلمة جدا ودخل بخارة بلده الذي هجره وهو طفل صغير فرجع إليه وهو شيخ طبق علمه الآفاق فطلب منه الأمير أن يأتي إليه ويحدثه هو وأبنائه مجلسا خاصا فرفض قال إما أن تأتي إلى مجلس التحديث وإلا ليس لك حق دون بقية الأمة فأثار الفتنة التي أثيرت عليه في نيسابور أثارها عليه في بخارة فخرج من بخارة إلى قرية بجوار بخارة وتوفي فيها عليه رحمة الله بعد أيام ضاقت به الدنيا فدع الله عز وجل أنه إذا كان له خير في الموت أن يموت فما كث إلا يوم أو يومين ثم توفي عليه رحمه الله وسميت تلك القريه بخرتانك أي أجرة الحمار لانه صارت اجره الحمار غاليه جدا الناس يذهبون لزيارة قبر الامام البخاري وظهرت له من الكرامات خرتانك خرتانك خرتانكو معناها اجره الحمار يقولون ذلك انا لا اعرف الفارسيه لكن يقولون في الفارسيه القديمه معنى خرتانك اي اجره الحمار طيب المقصود هذه قصص في بيان أن العلماء ما كانوا يذهبون بعلمهم إلا لمن يستحق أن يذهب به أو يذهب بالعلم إليه اقرأ اوقف طيب يا أخوان يعني حتى ننتهي من الكتاب وجدت أنه فيه طريقة أخرى للمرور بعامة الكتاب لعلها أنفع إن شاء الله وهي أن نحدد لكل لقاء, لقاء حدود عشر صفحات أو ثمانية صفحات تقرؤونها أنتم قبل الدرس تقرؤونها قبل الدرس وتحدد مواطن الاشكال إذا في اشكال. يعني هو الكتاب حقيقة واضح ليس فيه اشكالات. يعني ما هو علم عميق لكن لو في مشكلة أو في سؤال أو استفسار تقيد على العشر صفحات هذه التي نحددها في نهاية كل لقاء أنا آتي أعلق فقط على ما أظن أنه يحتاج إلى تعليق ثم أترك مجال أكبر للأسئلة حتى إذا فاتني شيء لمعلق عليه يتبين من خلال الأسئلة بهذه الطريقة يمكن أن ننهي الكتاب أما هذه القراءة ثم على كل جملة يعني تلاحظون أنه ما ننتهي من ثلاث صفحات في كل لقاء إلا وانتهى الوقت فنبدأ بالأسبوع أو غدا نبدأ من الصفحة خمسمائة أربعة خير وبركة انتهينا خمسمائة اثنين واربعين خمسمائة اثنين أو ثلاثة أي يعني ببداية الفصل ننتهي من الفصل الأول ننتهي من الفصل الأول تقرؤون هذا بقية هذا الفصل وسيكون لقاؤنا إن شاء الله في الغد هو تعليقات خفيفة على ما أظن أنه مهم التعليق عليه من هذا الفصل ثم أترك مجال أكبر للأسئلة والمشاركه منكم في هذا الباب والان اسمع اذا كان هناك بعض الاسئله نختم بها فيما قرانا في البدايه هذا ان العلم افضل من النوقه صحيح كان نعم أنا ودي أقول السؤال حتى يسمع يعرف الإخوان الإجابة على ماذا يقول السائل يقول ذكر المؤلف لست أنا الذي ذكرت أنا شرحت كلام المؤلف يقول المؤلف أن العلم مقدم على العبادة يقول مع أنه جاء عن, عن أحد السلف أنه رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك يعني ذكر أنه نفعه الله عز وجل به ركيعات كان يركعوها في صلاته فقيل له يعني فما العلم كذا قال ذهبت تلك العبارات والإشارات يعني كأنه لم يسفد شيء من طول تعليمه وتعلمه وإنما سفاد من عبادته فقط هذا إن صحى فإنما يحمل على الجدل المذموم على جدل مذموم كان يقع من هذا العالم على فضله فإن كل إنسان يخطئ الجدل المذموم الذي يكون إما بغير حق أو بغير نية صالحة لا يحمل إلا على هذا أما التعليم فهو من أعظم العبادات هو نفسه عبادة التعليم إذا كان بإخلاص نية من أعظم العبادات ولا يمكن نعارض بهذه الرؤية نصوص الشريعة ومقاصد الشريعة وإحكام الدين الظاهر البينة ويعرضها رؤى أخرى فكم رؤي من عالم كلمة أحمد أو غيره وبيّن أنه رفع بالعلم وروفع بسنة النبي عليه الصالة والسلام وبتعليم سنة النبي عليه الصالة والسلام فإن كانت المسألة رؤية فنعرضها برؤى وإن كانت المسألة نظر في الأدلة فالأدلة تدل على أن تعليم العلم مقدم على كل عمل آخر وقلت إن هذا اجماع العلماء ونقل اجماع أكثر من واحد من العلم أن العلم مقدم على نوافل العبادات أن تعليم العلم مقدم على نوافل العبادات الإمام أحمد على أنه من, من أكبر المتعبدين ومشهور كثرة عبادة الإمام أحمد سرده للصيام والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن و... كان إذا جاءه أبو زرعه الرازي هو من كبار المحدثين يمكث الليل كله في مذاكرة العلم مع أبي زرعه ويترك قيام الليل حتى كان يستغرب ابنه عبد الله يعني يعرف أن أباه كان من أحرص الناس على قيام الليل إلا إذا جاءه أبو زرعة الرازي أو أمثال أبي زرعة فإنه يترك العبادة من أجل مذاكرة العلم وقصة الإمام أحمد مع أبي زرعة التي تروى وتذكر في كتب التراجب أن الإمام أحمد قام لقيام الليل ورأى أن الإمام الشافعي ما قام لقيام الليل واستغرب هذا فبين له الإمام الشافعي أنه مكث طول الليل يفكر في مسألة واحدة وأنها عنده أفضل من. قيام الليل والإمام الشافعي كما يعني لا يعني ذلك أنا أقول جائما يعني ذلك ترك نوافع العبادات هي نوافع العبادات في الحقيقة تقول قلبه وتعينه على طلب العلم لكن إذا كنت يعني إما تطلب العلم أو تقوم بعبادة طلب العلم مقدم عبادة أما الجمع بينهم هذا المطلوب هذا غالب أحوال الناس يمكن أن يجمع غالب أحوال الناس لكن لو ضاق الوقت إما عن طلب علم في وقت معين يعني أو عن عبادة طلب العلم مقدم على العبادة بشرط إخلاص النية في العمل في العبادة وفي طلب العلم طيب ما كان في حكم المرسل لا, يعني لا يصل في العادة لدرجة المرسل صراحة لكن يعني يكون قريب منه جدا مثل المرفوع حكما لا يكون مثل أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا لن يبقى احتمال ولو يسير أن يكون هذا قاله باجتهاد أن يكون قاله أخذا عن أهل الكتاب أن يكون يعني في احتمالات عديدة ولو ضعيفة ولو ساقطة لكن لا كتصريحه بالرفع في أو بالوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل المرسل حكماً أنا أود أن تكون أسئلة في الموضوع لأننا نخرج إلى مصالح الحديث يختلف بحسب القائد حسب الراوي عنه فإذا كان الراوي عنه مثلاً سفيان, إذا كان عن سفيان الحميدي فإنه يحمل على سفيان بن عينة وإذا كان عن الراوي عنه مثلا محمد بن يوسف الفريابي فإنه سفيان الثوري إذا كان وكيع أو مهدي يكون الثوري حسب الراوي عن سفيان فضل <تصفيق> <تصفيق> نعم أولا قلنا بأن هذا الحديث أكثر ما يخص العلم الشرعي هذا واحد ما عليش حتى هذا ذكرت سابقا حقفة السؤال المهم السؤال المهم ذكرت سابقا أنه في فرق بين سوء النية في طلب العلم وبين عدم استحضار إخلاص النية في طلب العلم في حالة وسط بين حسن النية وبين سوء النية إيش هي الحالة الوسط لا ما في عدم وجود نية لازم في نية ما في. لكن تكون نية مباحة تكون النية مباحة مثل إيش النية المباحة مثل حب العلم أطلب العلم حبا للعلم وريد أن أكتشف المجهول كما يقال فطرة بشرية هذه صحيح أو لا الإنسان مفطور على حب معرفة المجهول أنت لو وضعت بابه وقلت للناس لا تدخلوا منه كلهم دخلوا منه صحيح ولا فمثل هذه النية لا يذم عليها الإنسان ولا يأثم بها نعم الأكمل والأتم أن يكون غرضه لله عز وجل ويكسب الأجر بذلك لكن إذا لم يستحضر النية الحسنة قد يكون في قلبه نية جيدة فمن النواية المباحة أن يكون غرضه من طلب العلم تحصيل الرزق المباح بل قد يؤجر يعني مثلا واحد يطلب العلم لأنه سبب له صيانة نفسه من طلب الناس التعفف مطلوب شرعا من أجل أن يتزوج وينشئ بيتا ويحصن نفسه من ارتكاب الفاحشة هذا عمل صالح بذاته السعي إليه يؤجر عليها الإنسان يتعلم من أجل أن يكون قادرا على تعليم الناس على إفادة الناس هذا عمل صالح بحد ذاته يؤجر عليه الإنسان فليس هناك تناقض وقد يجمع الإنسان بين إخلاص النية وبين عمل دنيوي وهذا ترى أيضاً أمر مهم يأتي الشيطان منه يعني كثير من الأعمال قد يفعلها الإنسان بنية خالصة لكنه يستحضر في نفسه أثرها الدنيوي هل يعني ذلك أن عمله باطل؟ يعني مثلاً أن أخرج من الفندق وآتي للمسجد مشياً قد أستحضر في نفسه الأجر والثواب التغنية وأستحضر أيضاً أنه مشي مفيد صحيح ولا لا؟ قد أصوم وأنا استحضر في نفسي الصيام طاع لله عز وجل وأتقرب إلى الله وأستحضر أن الصيام حمية مفيدة للجسد أليس كذلك؟ هل يعارض ذلك الإخلاص؟ لا يعارض المهم أن يكون الباعث الاكبر هو وجه الله عز وجل والذي يدل على ذلك أن الشريعة جاءت تبين أن من بين ثواب الأعمال الدنيوية الأخروية الثواب الدنيوي. يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه الآن يرغبنا الشارع على صلة الرحم بذكر إيش؟ ثواب دنيوي لو كان هذا يعرض الإخلاص ما, ما حثنا الشارع على العمل الصالح باستحضار الثواب الدنيوي وفي أهيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فلنحيينهم حياة طيبة وفي دعاء الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فالسحضار الثواب الدنيوي لا يعارض الاخلاص. يعارضه في حالتين إما أن ينفرد الثواب الدنيوي في النية يعني أنت غرضك من هذا العمل فقط الدنيا هذا يعارض الإخلاص ولا شك ويعارضه أيضا إذا ساوى الطلب الدنيوي والثواب الدنيوي والثواب الأخراوي ينبغي أن يكون الثواب الأخراوي هو المقدم عندك وهو الأساس وهو الدافع الأكبر للعمل كونك تستحضر وهذا من رحمة الله ترى بني آدم يعني طبيعة الإنسان أنه تحبون العاجل طبيعة الإنسان يعني أنه يحب الثواب الدنيوي ولا يمكن أن يعارض دين الفطرة الفطرة رب فطرنا على ذلك نحن مفطورين على حب العاجلة لا يمكن أن يعارض الدين هذه الفطرة لكن يهذب هذه الفطرة ويؤدب هذه الفطرة ويجعلها مؤدية للغرض من خلق العباد وهي عبادة الله عز وجل وفق مراده ووفق أمره سبحانه وتعالى آخر سؤال الصنية هو يعني أي طلب العلم لأذهب عنه الجهل هذا هو يعني من الإخلاص ما فهمت السؤال سؤال. نية لطلب العلم لذهاب الجهل عنه يقول, يقول أنا سأذكر السؤال الآن فإذا خطأت في ذكره بيّن لي يقول هل يكون من الاخلاص أن يطلب الإنسان العلم بغرض أن يذهب عنه الجهل هذا ليس من الاخلاص وليس منافيا للإخلاص هذه الحالة الوسط يطلب العلم حبا للعلم من أجل أن يكون عالما فإذا ضم إلى ذلك إخلاصا كان يعني حب للثواب الأخروي وابتغاء الثواب الأخروي رضا الله سبحانه وتعالى أصبح مثابا وإذا لم يستحضر ذلك يكون لا عليه ولا له لا مثاب ولا آثم ليس له ولا عليه ومن فضل العلم وهذه يمكن نضيفها رقم عشر تصير من الفوائد أنه، أن الإنسان يؤجر عليه ولو لم يكن فيه نية صالحة كيف؟ افترضنا شخص تعلم العلم حبا للعلم حبا للعلم يعني الحالة الوسط التي هي مباحة لا يأثم ولا يؤجر ثم علم العلم حبا في تعليم العلم في بعض الناس هواية التعليم هو يتمنى أن يصبح معلم حبا للعلم أيضا لا من أجل أن يقال عنه عالم لكن هو يخب أن يفيد الناس عنده رغبة في إفادة الناس فانتفع الناس بهذا العلم وعبد الله عز وجل أليس هذا نفع متعدي وله أجر الدال الخير كفاعله شوف الآن جاءته أجور لا من قبل تعليمه هو يعني الأجر ليس من جهة أنه علم وإنما من جهة من عمل بعلمه والسفادة بعلمي فالعمل ذو النفع المتعد يؤجر عليه الإنسان حتى ولولا مستحضر الإخلاص بشرط أن لا يكون مستحضر النية السيئة كما قلت الآن يعني كان عندنا ثلاث نوايا ثلاث أصناف من النوايا نية حسنة إخلاص ابتغاء وجل الله عز وجل والدار الآخرة هذا يؤجر عليه الإنسان نية سيئة وهي طلب الدنيا والرياء والسمعة وما شاء ذلك وهذه نية سيئة يأثم عليها الإنسان ويعاقب عليها ونية وسطى وهي مباحة وهي أن لا يستحضر لا الإخلاص ولا وإنما يستحضر معنا مباحا معنا المباح آخرا مثل حب العلم مثل أن ينتفع به في تحصين نفسه في إعالة نفسه فيما إلى ذلك أن يكون موظفا فلا يتكثف الناس هذه نوايا مباحة ليست ليست حراما لاحظتم يا أخوان طيب من أجل خاطرك فقط akultzia أولا نبدأ في من آخر سؤالك فأنا لا أظن أنه في الغالب العالم بغير علوم الشرعي يكون قليل الإيمان بل أرجو أن يكون الغالب أن يكون كثير الإيمان فإن الاطلاع على حقائق الكون وإلى عظيم خلق الله عز وجل وصنع الله عز وجل من أعظم الأمور التي تدل على عظمة الله وبالتالي على تعظيم الله عز وجل وعلى إجلاله سبحانه وتعالى هذا أولا الأمر الثاني عامت ماذا ذكرنا ينطبق على كل العلماء على كل العلوم لكن علماء الشريعة نخصهم بالذكر أكثر كما ذكر المؤلف القما دلت عليه النصوص أنهم أولى الناس بهذه الأداب لأنهم يقومون مقام الأنبياء الأنبياء لم يأتوا لتعليم الكيمياء ولا الفيزياء ولا الطب ولا الهندسة جاءوا لماذا؟ لتعليم شرع الله عز وجل يعني تعليم الطريق المؤدي إلى الله عز وجل كيف تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله أن الطريق الموصل إلى الله هو طريق يضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة وإعمار الدنيا وإعمار الآخرة لحط تشير فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عالما في العلوم الكونية ولم يكن هذا هو علمه وإن تضمن القرآن والسنة كثير مع العلوم الكونية لكن جاءت عرضا لم تأتي أصاله فلكن العلم الأساسي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وجاء به الأنبياء والرسل والمصلحون والأم المجددون يعلم الشريعة فهم أولى من يخص بهذا الكلام ولكنه يشمل جميع العلماء من المسلمين في جميع علوم الكونية وأظن قد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح وأطلنا كثيراً وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم